حتى إذا أثخنتمهم فشدوا الوساق فإنما من بعد وإنما شد حتى تضع الحرب أو ذلك ولو يشاء الله لا تصاب منهم ولا كرل و بعضكم ببعض والذين قتلوا في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 والذين كفروا فتعسَّلهم وَأَضَلَّ أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْلُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْهُمْ قَبْلِهِمْ دَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذلك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 والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثرا لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم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 وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل السمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقُوم ما أنحمي من فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إليك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 أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أذارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم الشيطان سوّل لهم وأنل لهم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 ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه رضوانه فأحدط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضوانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم سيماهم ولا في لحم يقول والله يعلم أعلم لكم ولنبل وأنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرین ونبل وأخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الرسول من بعد وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لا يضُر الله شيئا وسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَنَعْتُبْ طِلُّ أَعْمَالُكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأهلون والله ماكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمن وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضعانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتم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 فَمَن غَيَّرَكُمْ فَمَن لَّا يَكُونُ أَمْسَ